فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمنامن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين